وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي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 يُعَذِّبُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 إِ اللهَّه عزيزٌ حَكِيم مَا خَللقُكُم وَلَا بَثُكُم إِلا كَ نَفس وَاحِذَ إِ اللهَّه سَمعُم ألم تَرَ أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ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 إنِ فِيذَ لِكَ لَ آيَاتِ لِكُِّ صَب شَكور وَإذاَا غَشَهُم مَجُ كَُّول لِذَعَُر اللهَّهَ مُخلِصينَ لَهُّينَ فَلَم م نَجَّهُم إلىلَبَْجِ فَ مِنهُم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده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 دُنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرحام. وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الف الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا بل هو الحق من رب بِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِ أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون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 الذي lazhi ahsana kulla shay'in khalqa Wabada'a khalqa l-insan min t-een Thumma ja'al naslahu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 قَالَ قَوْلٌ مِنِّي وَلَكِن حَقٌّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إنا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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يذعون ربهم خوفا وطمعا يذعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيٌّ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنا مِنَ المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.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 مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِم مِنْ قَبَينِ فِي جَوفِه وَماَا جَعَلَ أَزواجَكُم اللَّائ تُظَاهِرُونَ مِنْهَُّأُ مَّهَاتِِكُمْ وَماَا جَعَلَ أَذِعِيَ أَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَإِلَّمْ تَعَمُ أَبَ أَهُمْ فَإِخْوَكُمْ فِي الدّينِ وَمَوَكُم وَلَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِي مَا أَخطَْتُم بِهِ وَلَكِم مَا تَعَ مَدَتْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُ أُمَّهَٰتُهُمْ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 أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً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 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدل الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما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 وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ